حدث هذا العطم ولذلك إن شاء الله الإخوة يمكن يستفيدون من التسجيل درسنا اليوم برقم الرابع كم؟ الرابع والثلاثون الدرس الرابع والثلاثون حول ماذا؟ حول نواصب المضارع والنواصب وكذلك الجواز. من أساسيات النحو، ولذلك سبق أن قلنا لكم بأن الكلام إما أن يكون تأسيسا وإما أن يكون تأكيدا، والتأسيس يعتني به غالبا أهل النحو، وهو ما يسمى عندهم بالعمد عمد الكلام، والتأكيد هو ما يسميه النحات بالفضلة. وبعد ان ياخذ الفعل فاعله وما بقي يقال له, له فضل وليس في الامكان الا حركه او سكون الا حركه او سكون هذا هو الاعراب الاعراب كله حركه او سكون والحركه الضمه والفتحه والكسره والسكون هو سلب الحركه فاذن معرفه النواصب ومعرفه الجواز امر ضروري في ماده النحو وقد سبق في الدرس الماضي ان تكلمنا على ان النواصب تنقسم الى ثلاثه اقسام ما ينصب المضارع بنفسه وهي ان ولن واذا وكي ولا مكي عفوا اذا ان ولن واذا وكي وقد توسعنا حول كل حرف ثم الذي ينصب بان المرات جواز هو بعد لانك وبعد لامك جواز الحذيفة ينصب بان المرات أو يكون منصوبا الفعم الله يكون منصوبا بأنمو المرات جواز يعني معنى جواز يجوز إظهارها ويجوز حذفها ثم تكلمنا على المضارع المنصوب بالمضمرة الموجود في مواضع خمسة أقل شيء ذكرنا خمسة فتكلمنا على الموضع من؟ الأول والثاني ووقفنا على الموضع الثالث على الموضع الثالث فاليوم عندنا الموضع الثالث من لي منكم؟ الموضع الثالث من المواضع الخمسه التي يكون فيها الفعل المضارع منصوبا بان مضمارات وجوبا بعد الجواب بالفاء السببي اليوم عندنا الموضع الثالث اللي هو هذا تكلمنا سياتي ان شاء الله سنتوسع فيه بعد حتى الجار بعد حتى الجار المفيده للغايه هذا هو موضوع درسنا اليوم بعد حتى الجاره المفيده للغايه وعندما نقول الجره ماذا تجر مطلقا سواء جره المفرده ام جره الجمله من يعطينا مثالا في كون حتى جرت المفرد المثال قوله تعالى حتى مطلع الفجر فحتى حرف جر مطلع اسم مجرور مطلع مضاف الفجر مضاف لي لكن هنا ماذا جرت ماذا جرت هنا جرت المفرد وما هو مثال الجملة إذا جرت الجملة قال الله عز وجل حتى يرجع إلينا موسى حتى يرجع اي حتى رجوع موسى فهنا ماذا جرت جرت الجملة جرت الجملة ولكن ما هي حتى التي تجر حتى التي تفيد الغاية تفيد الغاية وقد سبق أن ذكرنا لكم وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل وهل ينصب المضارع بعد حتى المفيدة للغاية فقط أم ينصب بعد غيرها الجواب كما ينصب بعد حتى المفيده للغاية ينصب ايضا بعد حتى المفيده للتعليم بعد حتى المفيده للتعليل من يذكر مثال منكم المثال تقول للرجل اسلم حتى تدخل الجنه اسلم حتى تدخل الجنه فحتى هنا ما لا تفيد الغاية <تصفيق> الغاية اسلم مفيده عفوا للتعليم التعليم. للتعليم ما هو ضابط المفيد للتعليم هل هناك ضابط نعرف بها حتى المفيده المفيده لماذا للتعليم صحه موقعها ان يكون ما بعدها اولا ضابط ان يكون ما بعدها مسببا عما قبلها اكتبوا هذا الضابط أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها وأن يكون ما قبلها سببا فيما بعدها هذا هو ضابطها وعيدوا هذا الضابط ضابط حتى المفيدة للتعليم أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها وأن, وان يكون ما قبلها سببا فيما بعدها طيب اذكر المثال الذي ذكرت لك وحاول ان تطبق عليه هذا الضابط اسلم حتى تدخل الجنة ان يكون ما بعدها بعد حتى يشوى ما هو بعد حتى ما هو بعد حتى الجنة دخول الجنة أسلم حتى تدخل الجنة وأن يكون ما قبل حتى سببا فيما بعدها لا يمكن أن تدخل الجنة وأنت لست مسلمة ها إذن ضروري أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها وما قبلها وما ان يكون ما قبلها سببا فيما بعدها فهمتم الإسلام. الاسلام سبب في دخول الجنة. ضروري ودخول الجنه مسبب عن ولا الإسلام. يمكن ان يكون دخول الجنه بدون إسلام مستحيل ولهذا وان لا يدخل الجنه الا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا هو الضابط حتى المفيد للتهي ان يكون ما بعدها مسببا عما قبلها وان يكون ما قبلها سببا فيما بعدها واضح اذا خذ المثال وحاول ان تطبق عليه هذا الضابط الان السؤال ما هي علامه حتى التعليليه صحة هو هي نعم الان هذا هو جواب صحيح صحه علامه علامه حتى التعليليه هي صحه وقوع صحة وقوع كي مكانها وموقعها أسلم حتى تدخل الجنة خذ حتى وضع مكانها كي أسلم كي تدخل الجنة إذن هذه حتى التالية صحة وقوع كي موقعها واضح في اشكال أسلم حتى تدخل الجنة المثال هو, هو تاخذ حتى وتضع في مكانها كي اسلم كي تدخل الجنه فاذا هذا هو ماذا هو هذا يسمي العلماء علامه حتى التعليليه العلامه العلامه فاذا عرفت الضابط وعرفت العلامه وتعريف وحتى تعرف انك قد فهمت تاتي بالمثال وتحاول ان تطبق عليه الضابط وايضا العلامه واضح هذا؟ العام في اشكال ما هو شرط حتى التعليليه هل هناك شرط ام حتى كل ما دخلت على الفعل المضارع خلاص هناك شرط ما هو يقع شرط حتى التعليليه ان يكون المضارع بعدها مستقبلا أن يكون المضارع بعدها مستقبلا يعني أن يكون الفعل المضارع يدل على الاستقبال يعني المضارع إما أن يدل على الاستقبال وإما أن يدل على الحال فإذا دل على الحال فلا يقال لها حتى التعليلية فلا بد أن يدل على ماذا على على الاستقبال لا بد أن يدل على الاستقبال طيب قد يقول منكم. يا ترى ما حكمها ان كان المضارع بعدها يدل على الحال اذا كان يدل على الاستقبال كيف يكون الفعل المضارع الذي تدخل عليه يجب نصبه يجب نصبه لكن اذا وقعت بعد المضارع الذي يدل على الحال كيف يكون الفعل المضارع بعدها يكون مرفوعا يجب رفعه ان كان المضارع بعدها حالا وجب رفعه نعم إلا إذا أود إن كان مثال ذلك من يذكر مثال بالمثال يتضح المقال, المقال مرض زيد حتى لا يرجون أحسن يقال في المثال مرض زيد حتى لا يرجونه يعني الآن مرض زيد حتى لا يرجونه الان ما هو إعراب يرجون في المثال؟ فعل مضارع مرفوع. مرفوع ثبوت أحسن مرفوع بثبوت النون. ولو كان منصوبا بدخول حتى عليه لقلنا ماذا؟ مرض زيد حتى لا يرجوه. حتى لا يرجوه بماذا؟ بحذف النون. بحذف النون لأن الفعل. افعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها وتنصب وتجزم بحرفها. واضح فاذا قلنا حتى لا يرجونه اذا هنا مرفوع بثبوت النون اذا قلنا حتى لا يرجوه فهنا معناه أنه منصوب ولكن قال مرض زيد حتى لا يرجونه إذن فالشرط الذي يشترط في حتى التعليليه ان يدل على الاستقبال فان دل على الحال فماذا يكون يجب رفعه يجب رفعه طيب هل المصنف اشار الى هذا في متن الاجرمياء او لم يشير. لم يشئ الى هذا انما هو تكلم على حتى والذي يبين الشارح والاستاذ كما يقولون هو الذي يبين للطلب ولكن ابن مالك اشار الى هذا ابن مالك قال وبعد حتى هكذا اضمار ان وبعد حتى هكذا اضمار ان حتم يعني واجب كجد حتى تصر حسن ثم قال وتلوى حتى حالا او مؤولا بعرف عنا وانصب المستقبل بيرفعنا وانصب المستقبل فإذا كان يدل على الحال فيكون مرفوعا وإن كان يدل على الاستقبال فيكون منصوبا فيكون منصوبا طيب إلى كم تنقسم حتى؟ أركزوا لي على هذا جيد إلى كم تنقسم حتى؟ أو بتعبير آخر كم هي أنواع حتى؟ كم هي أنواع حتى؟ إما أن تقول الى كم تنقصم وإما أن تقول ما هي أنواعها من يذكر لنا منكم أنواعها وقبل أن يذكر أنواعها أن يذكر لنا كم نوع لحدها أنواعها أربعة تكون جرة تكون عاطفة تكون ابتدائية وتكون ناصمة نتكلم عليها فاذا انواعها كم أربعة اربعه طيب ما هو النوع الاول جدا. ان تكون حرف جر ان تكون حرف جر تجر الاسم والمثال هو قوله تعالى حتى مطلع. حتى مطلع كما سبق لنا ان تكون حرف نصب للمضارع ولكن بالشرط المذكور بالشرط المذكور وبالضابط المذكور أسلم حتى تدخل الجنة أسلم حتى تدخل الجنة أن تكون أيضا حرف ابتداء حرف ابتداء افهموا لهذا التقسيم الإجمالي وسنتكلم على عليها إن شاء الله تفصيلا تقول مثلا ركزوا معي أكلت السمكة حتى رأسها أو تقول أكلت السمكة حتى الرأس حتى الرأس فحتى الرأس فلما قلت حتى الرأس أكلت السمكة حتى الرأس حتى كأنها بداية جملة بداية جملة جديدة استئناف وبداية جملة جديدة فتكون حتى حرف استئناف وابتداء والراس ماذا يكون يكون مبتدا لا هي ابتدائيه يكون مبتدا اما الخبر محذوف قدره حتى الراس ماكول حتى الراس ماكول فأين الخبر ماكول فالراس مبتدا حتى ابتدائيه والراس مبتدا والخبر محذوف قدره ماكول ماكول واضح طيب كم من وجهين أنا أسأل سؤالنا كم من وجهين في هذا المثال الذي ذكرنا لكم ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه أكلت حتى الرأس وحتى الرأس وحتى الرأس الرفع والنصب والجر طيب من يعلم منكم حتى الرأس على ان حتى ابتدائيه فالرقص ماذا يكون؟ الرقص مبتدأ. مبتدأ. فالرقص يكون ما ولا غير ما يكون. هنا يكون ما يكون. الرقص هنا ما ولا غير ما يكون. ما ركزوا معي جيد في هذا. أكلت السمكات حتى الرقص. فحتى الغاية هنا حتى ابتدائية. فحتى ابتدائية. الرقص مبتدأ. واضح. مأكول خبر محذوف هل الرأس مأكول مع السمكة أم غير مأكول؟ هنا في هذا المثال الرأس مأكول. ركزوا في هذا المثال الرأس مأكول. إذا قلنا حتى الرأس أكلت السمكة حتى الرأس يعني أكل السمكة وأكل الرأس وما ترك شيئا. فإذا قلت أكلت السمكة حتى الرأس بالفتح على أن حتى كيف تعربنا ستصمد حتى كيف تعرب حرف عطف, حرف عطف حسن والرأس اسم معطوف على ماذا على السمكة والرأس معطوف قلنا على من على السمكة هنا في هذا المثال الثاني هل الرأس يكون مأكولا أم لا يكون مأكولا مأكولا بدليل العط بدليل العط أكلت السمكة حتى رأسها يعني في هذا المثال الثاني كالمثال الأول الرأس ما أكون أيضا الرأس ما أكون أعطيني مثال الثالث حتى رأسي. حتى الرأس أكلت السمكة حتى الرأس على أن حتى هنا حرف جر حرف جر والرأس كيف هو اسم جرور مجرور بماذا؟ بحتى وعلامه تجره الكسر الظاهره في آخره والرأس هذا المثال ماكول أم غير ماكول غير ماكول ما حتى الرأس حتى الرأس هنا غير ماكول لماذا قلنا إن الرأس ماكول وهنا قلنا إن الرأس غير ماكول حتى تفيد الظاهرة حتى يعني في المثال الاول والثاني قلنا على أن الرأس معقول مع السمك لكن لما قلنا في المثال الثالث أكلت السمكة حتى الرأس لماذا آه طبعا لكن لماذا هنا إلى غاية الرأس نعم حسنت لأن هنا في المثال حتى بمعنى إلى حتى بمعنى إلى أكلت السمكة إلى الرأس. إلى الرأس فكأنك قلت أكلت السمكة إلى الرأس فماذا نفهم, منها؟ ماذا نفهم من هذا المثال؟ أن الآكل أكل السمكة حتى وصل إلى الرأس وماذا فعل؟ توقف توقف فلذلك لم يكن الرأس لم يكن الرأس وترى بقول هذا التقصير. واضح في إشكال. واضح حسن جدا يحتاج الى ان يشغل الانسان راسه قليلا في المثال الاول حتى الراس معك في المثال الثاني حتى الراس معك في المثال الثالث الراس غير معك لماذا لانه حتى تفيد الغايه وبمعنى الى فالمعنى أنه انه قال اكلت السمكه الى الراس اي غايه اين وصل وصل الى الراس وتوقف وصل إلى الرأس وتوقف إذن قلنا على أن حتى لها أوجه أربعة ما هي هذه الأوجه؟ تكون حرف جرين وتكون حرف نصبين وتكون حرف ابتداء، وتكون حرف عطف. كم ذكرنا الآن وقفنا على حتى إذا كانت عطل. حرف عطف حرف عطف من أعطني مثال لحرف العطف تقول نجح المجتهد حتى الكسول نجح المجتهد حتى الكسول نجح اليقضان حتى النائم حتى النائم نجح ها؟ فإذا نجح من يعلمكم نجح في الماء مبني على الفتح زين؟ لا محل له من الإعراض المجتهد, المجتهد كيف هو فاعل مرفوع, مرفوع. مرفوع وعلمة رفعه ضم الضائرة. الضائرة في آخره ها؟ لأن هنا في الماضي لا نحل له من إعراب ويأتي أن الماضي له محل في أوجه هنا لا نحل له من إعراب عندما نصل إلى الجوازن فنقول هنا يكون له محل من إعراب هذه فائدة مهمه ستأتيكم إن شاء الله فاذا نجح المجتهد فاعل حتى ماذا ركزوا انا أعطيكم الاعراب وقيسوا عليه حتى نقول حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الاعراب وعندما تكون حرف جر نقول حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وعندما تكون حتى حرف ابتداء نقول حرف ابتداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب ركزوا جيداً مبني على السكون لا محل له من الاعراب هنا نقول إيش؟ حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الاعراب والكسر كيف هو معطوف على المبتدا معطوف على المبتدا وهكذا تقول في كل اوج بعد أن تذكر بان حتى حرف جر أو حرف ابتداء أو حرف نصب أو حرف عطف تقول مبني على ما دار السكون لا محل له من الاعراب وهكذا تقول في باقي الأمثلة مفهوم إن شاء الله طيب هل هناك هذه أوجوه أربعة ذكرنا الآن أوجوه الأربعة لحتى هل هناك من ذكر هذه الأنواع وأشار إليها في أبيات نعم هناك من أشار إليها كنا نسمع أبياتا من أحد مشايخنا الشيخ عيار رحمه الله تعالى وفي الحقيقة لم أقف عليها حسب بحث المتواضع أقف عليها وإنما كنا نسمعها من فنه وحفظناها من كثرة ما كان يكررها على مسامعنا حفظناها فيقول تكون حتى حرف جر يفتا تكون حتى حرف جر يفتا طبعا عندما عندما تسمع النوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث أنت تستحضر له ماذا تستحضر له المثال ونحن ذكرنا لكم الأمثلة فماذا كتبتم تقول حتى حرف جر يفتى و حرف نصب للمضارع اتى تكون حتى حرف جر يفتى و نصب للمضارع ينحرف جر, جر يا حتى نطلع و نصب هي التي نقرا اليوم تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب للمضارع وحرف عطف ثم حرف الابتداء وحرف عطف نجح المجتهد وحتى الكسلوه هذا حرف عطف ها؟ وحرف عطف ثم حرف الابتداء أكلت السمكة تحت الرأس هذه حرف الابتداء. ها على أنه يجوز فيه أوجه يلا قل أبيات تكون حتى ارفع صوتك تكون حتى حرف جر يا فتا وحرف نصب للمضارع أتا وحرف عطف ثم حرف الابتداء فهذه أربعة مقيدة فهذه أربعة مقيدة أعد. تكون حتى حرف جر يفت وحرف نصب للمضارئة وحرف عطف ثم حرف الابتداء فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العمى وكان يقول لنا حتى العمى لكن هي العمى في الحقيقة عميان تكون حتى حرف جر يفت وحرف نصب للمضارع ات وحرف عطف ثم حرف ابتداء فهذه اربعه مقيده كحتى مطلع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العمى يا عجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ما لها من ارصني يا عجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ما لها من ارسل كتبت الابيات هي ابيات اربعه وهي ابيات مهمه لانها جمعت انواع حتى بامثلتها أه؟ يعني ذكر انواع في بيتين وذكر الامثله في البيتين الاخرين نعم طيب كتبتم الابيات كلكم يلا اقرأوها هكذا بصوت واحد <تصفيق> قل ارفعوا صوتكم <تصفيق> تكون حتى حرف يفات وحرف نصب وحرف, وحرف, وحرف عطف فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكم وحتى يحكم, يحكم وحتى يحكم, والناس جاءوا, وحرف يحكم, وحرف يحكم وحرف والناس جاءوا كلهم حتى, حتى العمى يا عجبا حتى الكليب سباني حتى الجياد ما لها من ارصن يعني الزمن واضح ما رسم يعني ما ما يزم به الحيوان ها واضح واضح هذا إذن هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع وجوه لعلنا توسعنا قليلا فيها ولعل ما ذكرنا يكفي يكفي هذا طيب ننتقل الموضع الرابع سؤالي ما هو الموضع الرابع من المواضع الخمسة التي يكون فيها الفعل المضارع وجوبا بأن مضمرة وجوباً أحسنت الموضع الرابع هو الجواب بالفاء المفيدة للسببية. ركزوا معي جيدا في الفاء وكذا في الواو الآتي. الآن ركزوا معي في مادم في الموضع الرابع. الموضع الرابع ما هو الجواب بالفاء المفيدة؟ الجواب بعد الفاء المفيدة لماذا؟ للسببية. السؤال ما هو ضابط الفاء المفيدة للسببية؟ طبعا مع العطف. ما هو ضابط الفائ المفيدة للسامية مع العاد ما هو ضابطه؟ أن يكون, أن يكون ما أحسن أن يكون ما بعدها مسبباً عما قبلها. الإثام الآن تعريف، وعند الأنف لا، أذكركم بماذا؟ بالتعريف. أن يكون ما بعدها. مثلا يقول له أقبل أقبل ف فأحسن إليك أن يكون ما بعدها مسببا لما قبلها فلا يمكن أن يكون الإحسان وأنت لم تقبل إليه واضح طيب السؤال لماذا سميت بالفأ سببية لماذا قيل لها الفاء السببيه لو قيل لك لماذا علماء النحل يقولون هذه الفاء السببيه لانكم تعلمون ان الفاء لها انواع تاتي ويراد بها معاني فهنا لماذا قيل لها فاء السببيه لماذا سميت بذلك الجواب سميت بذلك لانها تدل على ان ما قبلها سبب في حصول ما بعدها تدل على أن ما قبلها وأنا في هذا في هذا التسمية نبين التعريف والضابط شنو هو؟ تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها ما قبلها سبب في حصول ما بعدها واضح؟ فلا يمكن أن يحصل ما بعدها إلا إذا كان ما قبلها موجود ها؟ أحسن واضح لذلك سميت وسهلا بفاء السببية طيب اذا الآن عرفنا ضابطها وعرفنا سبب التسمية بالفاء السببية يا نعرف فاء السببية بماذا نعرف فاء السببية سلامي نعرفها إذا سبقت هكذا قل نعرفها إذا سبقت بنوع من أنواع الطلب نعرفها إذا سبقت بنوع من أنواع الطلب سواء كان الأنواع الثمانية كما يسميها الباء أو الأجوبة التسعة أمر الناي والدعاء والاستفهام والترجي والعرض والتحضير سيعطي إن شاء الله والتمني وتاتي باقي الأمثلة إذن بماذا نعرف الفاء السببية؟ إن. نعرفها إن سبقت بنوع, بنوع إن من, من أنواع الطلب من يذكر لكم؟ من يذكر لنا قبل أن نذكر ما ما سبق فاء السببية؟ ننتقل إلى الموضع الخامس لأن كل الأمثلة التي يذكرها النحات لا يرتبط بالوع المعيّة أقبل فأحسن إليك وأحسن إليك أقبل فأحسن إليك فأسربيا وأحسن إليك والمعية نذكرها مرتبطة بماذا بفأسربيا لأن كلها تسبق بماذا بنوع من أنواع الطلب التسعه أو الثمانية واضح إذا فما هو الموضع الخامس الذي يكون الفعل المضارع بعده؟ منصوبا بأن مضمرة وجوبا شو هو؟ وهو بعد الواو المفيدة للمعية بعد الواو المفيدة للمعية طيب لماذا سميت بواو المعية؟ لماذا سميت بواو المعية؟ لأنها تفيد أن ما بعدها مصاحب لما قبلها أنا لم أقول لك قل لي ضابطة لماذا سميت؟ لماذا سميت لو قلت لك اذكر لي لماذا قيل لها كذا وكذا الان لماذا سميت بواو المعيه لا سميت بواو المعيه لانها بمعنى مع واو المعيه لانها بمعنى مع واضح لانها بمعنى مع ماذا يقصدون بقولهم لأنها بمعنى مع ماذا يقصدون بها؟ يقولون بأن ماذا يقصدون بها؟ العام قل لي يقصدون أن حصول ما قبلها وما بعدها في وقت واحد. ها؟ أما ضابطها معروف ولكن يقولون سميت بواو هي لأنها بمعنى مع ولماذا قيل يقصدون بقولهم ماذا يقصدون بقولهم؟ لما هذا المعنى ما يقصدون ان حصول ما قبلها وما بعدها ان حصول ما قبلها وما بعدها يقع في وقت واحد يحصل هذا ما قبلها وما بعدها متى يحصل في وقت واحد ماذا يقصدون بقولهم في وقت واحد ها من يقول له هذا واحد سهل ماذا يقصدون سيرته الطريقه المسير والطريق يقع في زمن والاة دون تقديم ولا تاخير هذا من الذي يقصدون يقصدون أنه في وقت واحد دون تقديم ولا تاخير دون تقديم ولا تأخر هذا السهل لأنهم لأنه يقولون وول معي لكن ايش معنى وول معي لأنها بمعنى مع ايش معنى بمعنى مع لأن حصول ما قبلها وما بعدها في وقت واحد ايش معنى في وقت واحد دون تقديم ولا تاخير واضح فركزوا في هذا جيدا كيف نعرف واو المعيه كيف نعرف واو المعيه نصي حطي مكانها ما لا كيف نعرف هذه قلنا كيف نعرف واو المعيه نعرف واو المعيه بكونها مسبوقه بنفهم او طلب مثل فاء السببيه مثل فاء السببيه أو ثم زد فاء السببية يعني مثلها مثل فاء السببية ويمكن أن نضع الواو مكان الفاء ما يقال على الفاء يقال عليه لا تذهب فتنجح لا تذهب وتنجح واضح؟ اذا كيف نعرف واو المعيّة؟ نعرف واو المعيّة كيف نعرف واو؟ لكونها مسبوقة بنفي أو طلب أكتب الجواب لكونها مسبوقة بنفي أو طلب مثل الفاء السلبية تماما معنى مثل الفاء السلبية يمكن أن نضع الواو في مكان الفاء مثلا اجتهد فتفوز فتفوز نفس المثال يقال في ماذا في واو المعيه في المعية. اجتهب وتفوز اذا كيف نعرف واو المعيه انت كيف نعرف واو المعيه اذا هذه هذه الامثله التي اذكر لكم لماذا لا تكتبوها تسمى او نعرف واو المعيه بكونها مسبوقه بنفي او طلب بنفي او طلب فاذن ضروري مثل هذه لا تنظر الي انا اكتب ما يفيدك واضح طيب اجتهد فتفوز اجتهد وتفوز فاذا الان اقول اذا ما هو ضابط الواو ضابط الواو المفيده المعيه العام قل لي ما هو ضابط الواو المفيده المعيه قل الآن ما بعد مصاحب لما قبله وقع في زمان واحد. الآن ما هو أن يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها ووقع في زمان واحد. أن يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها ووقع في زمان واحد. بعد طلب أو نفي محضين لا بد من هذه الزيادة. ها. لا بد هذه لزياده ضابطها ان يكون بعدها صاحب مصاحب ما بعدها مصاحبا لما قبلها ووقع, ووقع في زمان واحد بعد طلب او نفي محضين بعد طلب او نفي محضين هذا الذي قال فيه ابن مالك وبعد ف جواب نفي او طلب محضين او ان وسطرها حتم نصر المقال قال والواو كلفه ان تفيد مفهومه مع او قل والواو كلفه ان تفيد مفهومه مع واضح اذا ما هو ضابط الواو المعيه اعيد السؤال ما هو ضابط الواو المعيه هو ماذا قلنا ان يكون ما بعدها مصاحب لما قبلها ووقع في زمان واحد بعد طلب او نفي محضين محضين طيب لماذا قلنا ركزوا معي بن مالك نفسه قال هو بعدا فاجا أو او طلب ماذا قال محضين بماذا يحترز او من ماذا يحترز النفي محضين بقول محضين يعني من النفي ان كان غير محض ما هو النفي غير المحض ما هو النفي غير المحض هو النفي المنتقض هو النفي المنتقض واضح هو النفي المنتقض فاذا النفي المح كيف هو مزبط. هو مزبط. آه. طيب ما هو مثال النفي المنتقض ما انت الا تاتينا فتحدثنا احسنت مثال النفي المنتقض وقولهم ما رايتك إلا تأتينا فتحدثونا هنا فتحدثنا ام نقول فتحدثنا يجب الرفع لا ماذا يجب؟ يجب الرفع. لماذا؟ لأن النفي منتقض. منتقض ونحن اشترطنا أن يكون النفي غير منتقض غير منتقض. أما إذا وقع فيه نقم و... وإبطال فيجب الرفع آه نعم هنا يا ترى الآن نقول يعني كلام هكذا عام فقط لا نتوسع لأنها مرح... مرحلة أولى هنا يا ترى هل ينطبق هذا الحكم شنو هو الحكم هو وجوب الرفع المضارع هل ينطبق هذا الحكم إذا وقع حرف الا بعد الفعلي ام لا ينطبق واضح السؤال هل ينطبق هذا الحكم شنو هو الحكم وجوب رفع المضالع اذا وقع حرف الا النفي يعني إبطال النفي استثناء بعد الفعلي ام لا ينطبق ما رايكم الجواب اذا وقعت الا بعد الفعل لا يجب الرفع ولا يجب النصب اذا وقعت الا بعد الفعل لا يجب الرفع ولا يجب النصب وماذا يجب مثال ذلك مثلا ما تاتينا ماذا نقول فتكلمنا الا, إلا أين وقعت إلا؟ بعد الفع وقعت إلا بعد الفع ما تأتينا إيه. فتكلمنا إلا بخير ولا فتكلمنا ولا فتكلمنا ما رأيكم؟ فتكلمنا. فتكلمنا. قلنا لا يجب الرف ولا يجب, يجب, يجب النص فماذا بقي لا ها نعم ماذا نقول يقول الجار اهلا وسهلا واش نرجع يكون مجرور كلمان. ولا خفض في قد كما قد الفعل جزيمة. ولا, ولا الافعال نعم؟ طيب ماذا نقول هنا؟ قلنا لا يجب إذا وقعت إلا تركيز مع جيل إذا وقعت إلا بعد الفاء لا يجب الرفع ولا يجب, يجب النصب إذن ماذا والجزم قلنا لا إذا كان لا يجب الرفع ولا يجب النصب فماذا يجوز في الفعل إذن مقترن بالفاء يجوز في الفعل مقترن بالفاء الرفع والنصب آه. عدم الوجوب يعني نحن نقول لا يجب النصب ولا يجب الرفع إذن ماذا, ماذا يجوز الوجهة. يجوز الوجه يجوز أن تقول ما تأتينا فتكلمنا فتكلمنا بالنصر والرفع فتكلمنا فتكلمنا إلا بخيرين واضح نتكلم عن الوجوب لكن هذا لا يجب الرفع ولا يجب النصر ماذا بقي؟ بقي الجواز فيهما معا يجوز النصب ويجوز الرف واضح فلذلك قلنا نفي مح وطلب مح محضين محضين اثنية لمن؟ ترجع لمن؟ للنفي والطلب المحضين ركزوا معي نفي المح واضح غير منطقب إيش هو ما هو ضابط الطلب المحل؟ أوه. عرفنا أن في المحل وغير المحل فما هو ضابط الطلب المحل؟ هو ما كان بالفعل هو ما كان بالفعل أهت الطلب المحل حسن هو ما كان بالفعل وما كان بالفعل منا هو ما كان بالفعل؟ إن كان بغيره بسم الفعل. كاسم الفعل صه okay وأو بالمصدر مثلا اعطني مثال اسم الفعل صهر صهر ف ك ماذا نقول هنا ماذا نقول او بالمصدر سكونا فينام فينام الناس ماذا يجوز هنا بون هم ايشمون النصب لا يجوز النص عند غير الكسائي لا يجوز النص عند عند غير الكساء ولكن يجوز فيه وجهان ما هما؟ الكساء هو اللي قال لا الرفع والجزم مش النصر والي. لا يجوز النصر عند غير الكساء فماذا بقي بقي الرفع والجزم بقي الرفع والجزم واضح؟ طب. طيب أعطي المثال صه فأحدثك فأحدثك سكونا فينام بسكون فينام الناس فينام الناس اما بالسكون واما اه إذن وجهان وفي مثل هذا يقول المالك ماذا قال المالك هذا والامر والامر ان كان بغير فعل فلا فلا تنصب جوابه وجزمه وجزم وقبله ايش معنى وجزمه وقبله يفهموا هذا والامر ان كان بغير اذا كان بدون افعال والامر ان كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وماذا نفعل ماذا نقبل الرفع والجزم جزمة، فاقبل جزمه إذ معناه ان الرفع موجود ونقبل الجزم فكم وجه اذا وجهان الرفع والجزم ولهذا قال ابن مالك والامر ان كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا وجزمه قبلا ما المراد بالنفي عندما نقول النفي ما المراد به؟ النفي والمح إيه لما قلنا النفي المح ماذا نقصد؟ ماذا يشمل النفي المح؟ ماذا يشمل؟ لأن النفي هنا عام ما الذي يشمل؟ يشمل الحرف والفعل والاسم ها أمثلة الحرف ذكرناها لكم أعطوني أمثلة الفعل مثال الفعلي لواء كذل على المثل أعطي مثال الفعل، فعل من في أعطيني مثال من يعطي مثال منكم ليس محمد ليس فعل ما ناقص للنفي ليس لنفي الحال وهي تنفي سواه ها؟ مع قارنة توفي ليس هي لنفي الحال فإذن هو للنف لنفي الحال محمد اسمها حاضرا خبرها ولا فيعلمنا ولا فيعلمنا ما اللي قلت انت ما توقشت وفكتاب نفوق دائما ما يكون اسمع لي انا هذا رجعني كالكتاب فيعلمنا ام فيعلمنا ام فيعلمنا النفي محض فيعلمنا النفي محض اذا ما لا يجب, يجب النص فاذا نقول ليس محمد حاضرا فيعلمنا فان يعلمنا وهل يجوز غيره لا ها واضح لان النف كيف هو نفي محا والنفي سواء كان حرفا او كان فعلا او كان اسما اعطينا مثال دي الحرف اعطينا مثال بالفعل اعطوني مثال بالاسم ما هو مثال الاسم انا اعطيتكم الحرف والفعل ما غدتعونوش انتم على على الاسم يعني اعطوني مثال الاسم انت غير مستيقظ انت غير مستيقظ فتعلمنا انت غير ات فتعلمنا غير هذا اسم ها؟ هذا اسم فالنفي اما ان يكون بالحرف ما لا لن هذا الحرف واما بالفعل ليس واما بالاسم غير ركزونا فالنفي ماذا يشمل الحرف والفعل والاسم الحرف اعطنا الامثله الفعل اعطنا الامثله الاسم اعطنا الامثله انت غير مستيقظ فتعلمنا انت غير ات فتعلمنا احنا معك مصطف انت غير مستيقظ فتسمعنا انت غير مستيقظ فتفهم منا واضح فإذا أين النفي هنا نفي اسم غيره ها غيره طيب وماذا يلحق بهذا ركزوا هذا جيدا ماذا يلحق به ماذا يلحق به ذكرنا النفي بالحرف والفعل والاسم وهناك ما يلحق به يلحقون به أشياء ما الذي يلحق النحاك بهذا يلحقون التشبيه ويلحقون التقليل بقلما سجلوها يلحقون التشبيه والتقليل بقلما وقد التقليل بقلما وكذلك قد لا بد ان تزيد هذه القاعده يقولون مرادا بها كلها النفي كلها هذه نريد بها النفي شنو هي هذه التي تلحق بالنفي المحب التشفيه والتقليل بقل المواقع ولكن لا بد من زيادة مرادا بها كلها النفي مرادا بها كلها النفي مالك لك هل لم تفهم طيب أنا أعطيك مثال بيش أعطيني مثال تشبيه التشبيه كانك وارن علينا وارن علينا فتشتمنا ويجوز فتشتمنا فتشتمنا كانك وارن علينا فتشتمنا كيف نقولنا تشتيمه ولا تشتيمه بالفتح ولا بالنصر ولا بالضب بالنصر كانك نائم فتشتمنا ها فتشتمنا بالنصب علاش ركزوا في الامثله وانا اذكر لكم هل فعلا مراد مراد بها كل النفل هل هذه الامثله كلها مراد بها أعطوني اعطوني مثال تقليل تقليل بقلمه او تقل بقلمه أعطوني قلمه قلما تأتينا فتحدثنا يلا بصح قلما تأتينا فتحدثنا قلما تستيقظ تستيقظ فتسمع منا قلما تستيقظ فتسمع منا ايكرنا قلما تستيقظ فتسمع منا واضح فهنا هل نقول فتسمع ام نقول فتسمع نقول فتسمع ليش احنا نشوف في المثال الذي ذكرنا لكم في التشبيه والمثال الاخر قلما والمثال الاخر قد قد تاتينا فنكرمك قد كنت في خير قبل النوم فتعرفه بالنصب فتعرفه بالنصب قد كنت في خير قبل نوم فتعرفه. قلنا هذه الأنسيل الثلاث التي ألحقت بنا في المح. ماذا اشترطنا فيها؟ ماذا اشترطنا فيها؟ مراد بها كل النفس. مراد بها كل النفس. يعني معناه كأنك قلت ما كنت ولا تأتينا ولا أنت والى. فونا إيش؟ مراد بها كل النفس ولا لا؟ فكأنك قلت قد كنت أي ما كنت ما كنت وعندما قلنا يروف تشبيه قل ما تأتينا ولا تأتينا فذك قل ما كأنها يراد بها نف نضعه في مكان لا لا كأن كوارن علينا فتشتمنا نفس الشيء واضح فإذا نقول نحذف ار قل وقد وقض ونضع في مكانها ماذا ماذا نضع في مكانها النفي ضع لي في مكان كانك وال علينا فتشتمن ضع لي النفي ولا انت سعد نعم كانك ولي علينا لكي لا تشتمن ولا امتى كانك لانك الان الشاهد عندنا في التشبيه ولا انت وال فتشتمنا كانك زولك للتشبيه ولا أنت والن كأنك ولا انت وال ولا فتشتمنا قد كنت في خير قد كنت في خير او لا قلنا بعد التشبيه قلنا قلما تاتينا فتحدثنا خذ قلما التي تدل على التقرير وقرئش ولا تأتينا فتحدثنا قلما هذا هذه من الأفعال التي لا فاعل لها تعرفون هذا ها كثرنا وقلنا وطالنا وكان إذا كانت مكررة وكان الزائدة والفعل مكرر لا فاعل له فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر افضل للتوكيد أيضا ذكر هذا سيأتيكم إن شاء الله فإن هذا هل... إذن ماذا يلحق بنا في المحف؟ ماذا يلحق بنا في المحف؟ هذه فائدة مهمة بولا تشبيه. إنما أنا عندما وصلت هنا احببت أن أذكرها لكم لتستفيدوها ان كنا نسمعها كثير من شيخنا عيال فحتى إن شاء الله يبقى له الأجر وأشكر من علمك فانص الله عزوجل أن يغفر له ويرحمه فكان يقول لنا مما يلحق بهذا التشبيه والتقليل بقلما وماذا آخر وقد قد ولكن كان يقول لنا لابد من القيد مرابا بها كلها النفس مرادا بها كلها النفس يعني وإحنا قدرنا لكم مثال وذكرنا لكم الأنثلة كأنك وال يعني ماذا تقول في مراد بها النف ولا أنت وال قل ما تأتينا ماذا تقول في قلما ولا تأتينا قد كنت ولا إه ولا أنت ولا أنت إه يعني النف واضح فقد هنا بمعنى النف أيضا وقد سبق أن قلنا لكم بأن قد تأتي لمعاني ها؟ تأتي قد للتحقيق وللتقريب وللتقليل وتأتي أيضا لماذا؟ لن للتكثير وتأتي للتقليل وإلى آخر هذا سبق لب وتأتي حتى للنفي واضح الآن إذا هذه التي يلحق بها لا بد ان يراد بها النفي لا بد أن يراد بها النفي أنا سؤال الأهل هذه المسائل التي ذكرت لكم والتي سنتكلم عليها. بماذا تسمى هذه المساله عند النحاة التي سيتم الكلام عليها يعني بعد الفاء المفيده للسببيه والواو المفيده للمعيه ماذا يسمى هذه النحاة يسميها النحاة مساله او مسائل الاجوبه التسعه مسائل الاجوبه التسعه وهي الامر والنهي والعرض والتحضير والدعاء والنفي والاستفهام والترجي والتمني كم هي منهم من قال انها ثمانيه الجمهور قالوا بانها ثمانيه حذف الترجي كما سياتي ان شاء الله واسقطوا الترجي لاجل الخلاف فيه لاحظتم منهم من جعلها ثمانيه ما الذي اسقط الجمهور اسقطوا الترجل لماذا سيات إن شاء الله الخلاف القائم فيها ولأجل الخلاف فيه خصاه ابن مالك بذكر حيث قال والفعل بعد الفاء في الرجاء صرد كان صبي مائل التمني ها كان صبي التمني ينتس ينتس ينتس وقد جمع بعض العلماء هذه الأنواع التسعم في بيت مفرد من يرقو منكم؟ مر ودعو ونهى وسل, وسل وعرض لحظه وارجو كذاك النفي قد, قد, قد احفظوا البيت البيت واحد مر ودعو ونهى وسل وعرض لحظه وارجو كذاك النفي قد كمل هذا البيت ينبغي أن يحفظ ماذا يقصد بقوله مر؟ يعني يقصد النوع الأول من أنواع الطلب وهو الأمر الامر ما هو؟ طلب فعل الشيء طلب فعل الشيء وادعو وادعو ماذا يقصد بالدعو؟ يعني النوع الثاني من الطلب وهو الدعاء هو الدعاء وهو الانتجاه لله عز وجل ونها ماذا تسبقوا ليونها يعني النوع الثالث من انواع الطلب وهو النهي انه يطلب ترك الشيء طلب ترك الشيء وماذا اخر وسل سل يعني النوع ماذا ماذا تسبقوا لي سل يعني النوع الرابع من انواع الطلب وهو الاستفهام الاستفهام شو يعني استفهام طلبوا الفهم سنو والثال طلب الاستفهام عنها طلب الفهم مرود عونها وعرض ماذا يعني بقوله وعرض يعني النوع الخامس من أنواع الطلب وهو العرض شنو هو العرض طلب الشيء بادب وليل ورفق طلب الشيء بادب وليل ورفق ثم قال لحضيمه ماذا يقصد بقوله لحضيمه يقصد النوع السادس من أنواع الطلب وهو التحذير ما هو التحضير طلب الشيء بقوة وزجر وانزعاج طلب الشيء بقوة وزجر وانزعاج مثلا واحد يقول له تعال تدا معناه للبيت يلا تضل تضل تدا معنا لا يقول إن شاء الله وقتها يقول أخلاق السلام عليكم هذا ماذا هو إيش هو هذا عرض ولا تحضير تعال تعال تدع معنا البيت فقال لك ان شاء الله وقت اخر انت تطلبه برفق ولين بابل ورفق ولين ماذا يسمى له ماذا يسمى يشمال يسمى العرض كيقولوا غير عراض انا المغرب يقول هذه غير عراض معناه غير عراض وما أراد عزمك ولكن غير عراض لكن تحضير طلب الشيء بقوه وزجر وازعاج شد فيك قال لك لا والله لا يمكن أن أتركك اليوم تدخل معه البيت هذا ماذا يسمى التحضير التحضير ولذلك العلماء يفرقون بين العرض والتحضير ماذا يقول في الفرق بينهم هناك بيت أيضا سمعناه من شيخنا الشيخ عياذ رحمه الله تعالى قال والعرض ما في طلبه تليين والعرض ما في طلبه تليينه برثق وأدب هذا يعني يعني يقول لك مرحبا ولكن يقول على الله لي مش شمعني هذا ماذا يسمى يسمى العرض والعرض ما في طلبه تليينه والتحضيضه بالحث يستبينه يحث عليك أن ترهاب معه هذا شنو اسم هذا هذا يسمى التحضيض هذا العرض هذا عزومه أهل الحجاز يعني الاصل غالب لكل قاعده شوال الحجاز قلت تفضل معنا لا لا ان شاء الله تفضل معنا هو داخل البيت يقول تفضل معنا يعني لا يريد اصلا لكن اذا ارام انت تذهب معه يقول لا إيه والله لن اتركك تذهب معنا هذا ماذا يسمى هذا هو التحضير فالفرق بين العرض والتحضير ما كان برفق وليم وأدب فهو عرض وما كان دي ماذا بقوة وإزعاج والتزام ماذا يسمى يسمى التحضير وهذا هو الفقرين والعرض ما في طلبه تليين والتحضير بالحث يستبين ثم قال تمنى ماذا يعني بقوله تمنى يعني النوع السابع من أنواع الطلب هو التمني هو التمني يتبنى الشيء أو زوال الشيء طيب ورجو هذا نوع من أنواع الطلب هذا النوع الثاني على من يقول به على من يقول بالترج وهو الطرج كذاك النفي قد كامل ماذا يقصد به؟ النوع التاسع من أنواع الطلب وهو النفي وأحسن من هذا بيتان جمع هذه الواد تسع هو هما احفظوا جيدا احفظوا هذا والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضيض فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمى الكلام والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضيض فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمال كلام من يعيد كتبتم الابيات والنهي مع, مع التمني لا والأمر والنهي مع التمني, مع مع التمني. ما, ما مع لماذا تز... تضيف معه مع والأمر عم. والنهي مع التمني والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضير اسمع. فاسمع مني والنفي والدعاء والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمى الكلام واضح أه؟ والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضير والفصل مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمى الكلام ولعن لا نقف هنا لأنني أنا متعد لأن الآن سنذكر أنثلات فاء السببية التي تقع بعد الطلب وكذلك أنواع الطلب وكذلك ماذا آخر والمعي فللأسف نعتذر الإخوة على العطر الذي حدث في النت ولعل إن شاء الله نقوم بإنزال الدرس مسموعا ومرئيا فيستفيدون منه إن شاء الله فيستفيدون منه إن شاء الله ثم بعد ذلك نتابع ونربط ما سبق بما سيأتي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته